وبعد فمع احكام صلاه الجماعه تجدد اللقاء تحدثنا في اللقاء الماضي عن طرف من احكام الامام تبدا الجماعه كما اشرنا قبل ذلك بواحد مع الامام يبقوا يبني يعني عند الامام واحكام معه صار جماعه طيب اذا كانت الجماعه بتمان ان واحد مع اين يقت الامام وعلاقه المهمو في هذه القصه ستعرف أو هذه القصه تعرف الاجابه على هذا السؤال ابن عباس رضي الله عنهما كان غلاما صغيرا وكان خالته تبقى ميمونه ام المؤمنين رضي الله عنه فذهب ابن عباس في عند خالته ميمون يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي فقمت عن يساره يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام كده واجف كده وهو يقعني عن شمال قال فأخذ بأذني ففتلأ ثم أدارني من خلفي وأقامني عن يمين رحم الله شد كده وراح وقف عن إيه؟ عن يمينه إذن أين يدف المأموم إذا كان واحداً مع الإمام؟ من فعش ياف ومن فعش ياف على شماله إنما يأخذ عن يمين الإمام سؤال كمان للإمام المضلع قدام سنة كده 2-3-5 صمت, صمت والمقوم يرجع وراء؟ لا هذا ليس من السنة لماذا؟ لأن ابن عبدك في نفس القصة عن هذا السؤال فيقول فأقامني عن يمينه اسمع بحذائه يعني بحذائه اللي راح يقش يعرف يقول بالكلام يعني ايه جنب صفه وضحت يبقى الامام اذا اثنين لا يتقدم عن الايه عن الماموم ليه لان الامام اذا كان مع الماموم بيبقى فين جنب بعض عاملين ايه صف ايه؟ صف فلو تقدم الامام عن الماموم ايه اللي بيحصل ها يعوج صف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ها استقيموا اقيموا الصف سو سو صف ده كله كان بيقوله النبي عليه الصلاه والسلام حينما يصف المؤمنون للصلاه واضح يا اخويا واضح إذا ما تيجي تصلي في حد كده يبقى ما تطلعش هذا انا مخالف للسنة هذا فيه اعوجاج للصف وهذا كله من الايه من الخطا خصوصا ان الامر بتسويه الصفوف واجب تسويه الصفوف ايه واجب فرض تمام واضح طيب لو ان المأمومين أكثر بقى من ايه من واحد هنعمل بقى صف خلف الإمام المشكله فين <تكتبق> نعم المشكله ما هو بالنسبه لولا تقول لا تسووا ولا تسوقوا ولا تسووا تقول حاجه في هذا الباب يقول لك لا لا لا تسوقوا ولا تسووا مع الحركات وليس في الوقوف خلاص طيب الأمر الآخر لو هنعمل بقى صف خلف الامام من اين يبدا الصف دايما بتعمل لنا مشكله الصف بيبدا من خلف الامام ونكمله من, من ناحيه اليمين اخر ناحيه اليمين نبتدي نكمله من ناحية, اليمين؟ من ناحيه الشمال خلص الصف الاولاني يجي اول واحد في الصف الثاني فين خلف الامام ويقفل من ناحيه اليمين وهكذا واضح كيف ينشا الصف خلف الامام التطور ايه اللي وقفين بالروح موصلين لهم يعني موصلين لهم يعني لنا معانا عاشرة يبقى يقفوا كده خمسة ناحية يعني من يمين ومخمسة عن شمال الإيمان وبعدين اللي جاي واحد يمين وواحد شمال طب أنا أعجب لأسأل لا انت جاي الأول ولا انت جاي الأخر ها؟ لا هذه صورة إقامة الصف أول واحد يبدأ منين من خلف الإيمان ثم بعد ذلك يتم الصف من ناحية اليمين ثم يتم من ناحية اليسار الصف الاول طبعا افضل من الصف الثاني مساله مساله ثالثه من الذي اخذ خلف الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم اجابنا عن هذا السؤال فقال ليه منكم اول الاحلام والنهار يبقى الاربعه خمسه سته اللي واقفين وراء الإمام لازم يبويه من افضل الناس اللي موجود في المسجد واولى الناس بالامامه معنى كده ان نجيب بقى الراجل اللي هو بيقول احلامه من الاخر وبعدين بعد بيجوا أخطأ يرجع اثنين ثلاثة من الصف ويقف مكانهم عشان هم يقول الأحلام وأنوها لا هذه دعوة لقول الأحلام وأنوها أن يأتوا إلى الصلاة مبكيين ليه؟ فدول أول نزل إمام لو الإمام أخطأ إلى صحح له هم خلاص لو الإمام في الصلاة هم يذكروه لو حصل والإمام انتبه وشاف الصلاة وتذكر الغرم طاض أو انقض ضوهو المفروض اللي بيحصل لما يكون بيخرج من الصف ويسحب واحد من ورايه قدامه يقول له اتم الصلاه فده بيكمل الصلاه يروح يطلع عايز الصف الثاني او في اخر الصف او هنا او هنا خلاص الموضوع بقى اللي عايزين نتكلم فيه ان شاء الله نطره باذن الله عن وجد موضوع ترتيب الصفوف وده ارجو من الان ان يستعد له الاخوه ويجهزوا لهم رؤوسهم وارجو ان لا يجد احد في صدره من شرع الله عز وجل شيئا نكتفي بهذا القادم نعم. في فضل الشب الأيمن من الصف بشكل إلا من الصف نعم فضل. في حديث على كل حال ال ال ال في اصل عام في السنة وفي في الشارع أن يأتي أفضل. اليمين أفضل من اليسار في حديث لكن بعض ألي ألمضي ضعيفه إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفور هذا الحديث ضعيف لكن الاصل عام في الشارع من اليمين ايه أفضل من اليسار. فالواحد لو عمل يكون على يمين الصف ها؟ أو لتين مصنف من ناحية اليمين الأول هذا إيه؟ هذا أصل عام في الشريعة. لكن الحديث الخاص بالمسألة ضعيف. والله أعلم. هذا صلى الله <تصفيق> عليه وسلم ورقيع سيد محمد وعلى نسبه. السلام عليكم.